خسرت فزحا وانت ثار دمحه صدقتي بكسيره من ايام عشرها والشجا رفعها كنه الهضمه ابد ما طبعها خسرت فزحا وانت صدت بكسيرها لي من وجحها عشرها والشجارة فحها شنه الهظيمة أبد مطبحة عمي دخلا كل هظمة لا تضربني آني ما ضلتنا يا عمي خمى ارحم دموعي من سجنا عمي دخلت كل ما يا عمي من سجنا خاف تضربنا كسر قلبي فَتَضْرِبَنَا كَسَر قَلْبِي ظَنَّهَا وَأَنَّ هَمِّي وَأَنَّ هَمِّي يَطْفِي هَل لِدينا عَنْهَا زَغْلِي أَذْهَلَتْنِي حَمْدَ هَنَّسْنَا وَالْحَكِي ذَبَحْنِي هَل سَمِعْتَ مِنْهَا هَل سمعت منها؟ همي اطفي هل <سؤال> بينا انا داهله دهلتني هل سمعت هل سمعت منا جيت اطفي نار الجل ضيا اطفي الليبيه جتا طفي نار يطفي الليبيه سجدت بنار الالم من وجع راي ما بقت لنا خيام كنا اطفال من يحامينا قالها بالله قالتي بدمع سريل دلني على الدرب الغريب لبوا الأيتام الذي ما يخلينا صدتي بنار الألم من واقع راعي العلم ما بقيت لنا خيام كنا أطفال وحرام من يحامين قالها بالله تصبري قالتي بدمع سريل دني عال درب ما يخلينا جيت اطفي نار يطفي اللي بيا جيت اطفي نار يطفي اللي صدت بنار الألم من واقع راع العلم ما بوقت لنا خيال كنا أطفال وحرام من يحامينا قالها بالله تصبري قالت بدمع مسري دني على الدرب الغريب لابو الأيتام اللي ذيه ما يخلينا قالها الغري عجيب يا اله الغري عجيبه ما هي غريبه قالت لنا والي حامي عن الغريبه عدنا ابو اليتم يا عمي يلتجيبه واحكي لنا عن خبرنا شل بينا من مصيبه قال هالغري عجيبه حنس ما هي غريبه قالت لنا والي حامي عن عندنا ابو اليتمه يا عمي يلتجيبه واحكي لنا خبرنا شل بينا من مصيبه جيت اطفي نار جي الجل ضيه نادته يطفي اللي بيها جيت اطفي نار جي الجل ضيه نادته يطفي اللي بيها صدت من وجع راعي ما بقت لنا خيام كنا اطفال وحرب من يحامينا قالها باللط صبري قالت بدمع انساني دني على الدرب الغريب قلب الاي ما يخلينا صدت بنار الألم من وجع رعي العلم ما بغت لنا خيال كنا أطفال وحرم من يحامينا قالها بالله تصبري قالت بدمع سري دني على الدرب الغري لابو الأيتام اللذي ما يخلينا ما يخلينا قال هالغاري عجيبة عن نجمهي قريبة قالت إلى نوالي حامي عن الغريبة عدنا أبو اليتامة يا عمي يلتجيبة وحجي لعل خبرنا سلبنا في المصيبة قال هالغاري عجيبة عن نجمهي قريبة قالت إلى نوالي حامي عن الغريبة عدنا أبو اليتامة يا عمي الكجيبة وحشينا عن خبرنا شلبنا من المصيبة حجل يا عمي وصلني الحومة لا عند المشرع بالقالب نومة أخلي القلب يحتي عن همومة يا أبو فاضل أبد يا أبو فاضل أبد وكتنو ماي عجل يا عمي وصلي الحومة لا عند المشرعة بالقلب لومة أخلي القلب يحتي عن همومة يا أبو فاضل أبد وكتنو ماي يا يا بحري الحزن ما لا كبر يا جرحي الأكبر لا جاسم ولا الأكبر هظيمة على العشر من عينا قلبها الله عينا دمعي غرق العين يتيمة يا بحر الحزن ما لا كبر يا جرحي الأكبر لا جاسم ولا الأكبر هظيمة على العشر من عينا قلبي الله هي عينا دمعي غرق العينة يتيما يبادر اللي خطف عمري يخشوفك تعوف اللي في لحظة ما عتعوفك العمب عيني بلز نودك أشوفك أريد على راسي بشفوفك يا بدر اللي خطف عمري خسوفك تعوف اللي في الحبال ما تعوفك عيني بعاني بلا سنود يا خسوفك اريد أمسح على راسي في يا عباس وقلب سنف شو وصف والوصف يتعب فيك بكربله يصعب حضنها حدو بالباري ما يبالي ترض علينا بعد الضرب شتمها. يا الغالي ستمه يا حابسو قلب زين شو اوصف والوصف يتحف فيك بكربله يصعبها ضمها حدو بالباري ما يبالي ترض عليه بعد الضرب يا الغالي ستمه يا بدر اللي خطف عمري يخشوفك تعوف اللي في لحظة ما تعوفك العمى بعيني بل أزدود لك أشوفك أريد أمسح على راسي بتشفوفك يا بدر اللي خطف عمري يخشوفك تعوف اللي في لحظة ما تعوفك لعما بعني بلا زودك أشوفك أريد مشح على راسي بتشوفوفك يا عباس وقالوا بزينب شوصف والوصف يتعب فيك بكربلة يصعبها ظنها عدو بالباري مايبالي ترض عليها يا الوالي بعد الضرب يا الغالي شتمها يا عباس وقلب زينب شوصف والوصف يتحفيك كر بكربلة يصحب هضمها عدو بالباري ما يبالي ترضى عليها الوالي بعد الضرب يا الغالي شتمها يا بدر اللي خطف حمري يخسوف تعوف اللي في لحظة ما تعوف عجل يا عمي وصلي الحومة لا عند المشرعه بالقلب لو ما أخلي القلب يحكي عن همومه اخلي القلب يحكي عن همومه يا ابو فاضل ابد مو وقت نومه يا بحر الحزن مالك ابد اه يا جرحي الاكبر لا جاسم ولا اكبر هظيمه على العشر من وعينه قلبي الله عينه دمعي غرق العينة يتيمة يا بدر اللي خطف عمري خشوفك تعوف اللي في لحظة ما تعوفك العم بعيني بل ازنودك اشوفك اريد امسح على راسي يا عباس وقلب زينب شوصف والوصف يتعب فيك بكربلاء يصعب هاضنها عدوب بالباري ميبالي ترضى عليها يا الوالي بعد الضرب يا الغالي شتمها يا عباس وقلب زينب شوصف والوصف يتعب فيك بكربلاء يصعب هضنها. адо бел бари майвали торда ле хай алвани бад алдарб йалгали